سآتيكم, ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي انبورك من we hebben een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا مع ولم ثم بدل حسن بعد سوء فإنني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بينظاء من غير سوء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 فأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبئ يقين إني وجدت امرأة وتملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوبها يسل يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالًا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأْ فِي السَّمَاوَاتِ وَيَعْلَمُ en dezelfde manier om te zeggen, bij kanten van de kanten van de kanten innahu min sulaiman wa innahu bismillahi rrahmaanir rahiim alla ta'nu alayya wa tsunu muslimin qaalat yaa ayuha أمرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت käiwa de hul de صلة إليه بهديته فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمنى بمال فما أتى فما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 اريتم من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد. جاء طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي ام تكون من الذين لا فلما جاءت قيل اهاكذا عرفك قالت كانه واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبدوا من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجته وكشفت عن ساقيها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 الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطران فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا أه الله خير أم يشركون خلق السماوات والأرض وأنزل لكم, وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به أَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أن أَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهُمْ مَعَ الله بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ We gaan verder مَن نُشْرِكُ ۖ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ اللَّهِ قُلْ هاتوا Hou de hare, de kring. Hou de hare, دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابعون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 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما in ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي we zijn er in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 وإنه لهدى وَرَحْمَةٌ للمؤمنين إِنَّ ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إِنَّكَ على الحق المبين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 يحشر من كل أمة فوج من يكذب بأياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبت بأيات ألم تحيط بها علم أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلم، فهم لا يعاطقوه. ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا؟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 Oor de bergen, pas ze op, jammeren en ze سنة فله خيوم منها وهم من فزع يومئذ آمنون وما جاء بالسيئة فكبت روحهم في النار